سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء علمه إلهنا إلهنا إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب العالمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى عدو يتجهمنا أو إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي غير أن عافيتك هي أوسع لنا يا رب العالمين اللهم اهدنا في من هديت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 ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك نضولنا فيها صلاح إلا اعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين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 اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاذ به نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة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 وراحه عند الموت ومغفره ورحمه بعد الموت اللهم اعنا على الموت وسكرته والقبر وظلمته والصراط وزلته ويوم القيامه وروعته اللهم انس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت اغفر لجابر وسالم واغفر لجابر وسالم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 ووسع مدخلهم واغصلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم وجازهم بالاحسان احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين وإلى أعلى علو درجاتك سابقين وبجودك ورضوانك واثقين اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار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 wataqadda set as لا allahumma la yuraddu amuruk wala yuhzem juunduk subhanaka wa المسجد hamdik allahumma a'idhi almasjid alaqsa ila rihabil muslimin allahumma a'idhi almasjid وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه يا رب العالمين اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى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 اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف أميرنا الوالد برحمتك يا أرحم الراحمين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 هبهم منا وغمو منا اللهم ذكّرنا منه ما نسينا وعلّمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم أعد علينا رمضان مرة عديدة وكرات مديدة اللهم اعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم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 يا خير من خلا به وحيد ويا اكرم من آوى اليه طريد الى سعة عفوك مددنا أيدينا إلى سعة عفوك مددنا ايدينا فلا تولنا الحرمان يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو ونعوذ بك من الشر فوق ما نحذر يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث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 انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين اللهم أغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءا عليك أنت كما اثنيت على نفسك وصلي اللهم على نبينا محمد